وَأَمَّا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في فَسُحَانَ اللهَّ حينَةُسُونَ وَحينََةُ صحون أسُوحَلَ اللَِّ حَينَةُمسُونَ وَحينَ تُصبحون وَلَهُ الحَمدُ فيِي السمواتِ وَْأَررض وَش وَحينَةُهِون وَلَهُ الحَمْدُ في السماواتِ وَالأَرضّ وعشيا وحين يخرج العّ منِ الميتِ وَُخررج الميتَ منِ الح وَحيل الأرضضَ بعد موتِها يرج العّ من الميت وَخررج النيتَ منِ الع وَحيل أفضض بعد موتها وَوكذلك تخونوكذلك تُخون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم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 رحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف الستكم والوانكم ومن آيات ان في ذلك لآيات للعالمين ان في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله ومن آياته منام فغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ خَوْفًا وَطَمَعًا بَنَا نَمُتْهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ